آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في النرض وجعل أهلها, وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وَائ فَتََ منِنهُم يذَمُ بِبحأَبَاءهُم وَيْستَحين سااءهُ إنِهُ كانََ منِنَ وَنُرِيدُ أن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُعِفُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ, ونري فرعون وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنِ تُرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ لا في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه رسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عذبا وحزنا إن فرعون وهبان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أيا فعنا أو نتخده ولدا وهم لا يشعرون وأصبح بحاد أم موسى فارغا إن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 ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها, فوجد فيها رجلين يقد تلان هذا من شيعته وهذا من عدبه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدبه فوكزه مصر فقضى عليه قال, قال هذا من عمل الشيطان إنه, إنه عدو مضل مبين, مبين. قال, قال رب إنت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 ولمّا توجهتُ القاء مدين قال عسى ربي أن يهدي لي سبيل ولما ورد ما امذنا وجد عليه امه من الناس يسكون ووجد من دونهم امراتين ووجد دونهم امرأتين قال ما خطب ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نستقي حتى يضطرى الرعياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الضل فقال فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 <تصفيق> قال إلي <تصفيق> أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أنت أجرني ثماني حججج فإن أدمت عشرا فمن عندك وما أريد ونشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلي قضيت فلا عذبان علي والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا قَامَ مُوسَى الْأَجَلَّ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ فَخُذُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا أَوْ آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ فلو ما أتذ ل شط واض أيني في الفوقة مباركة من الشجرة أي من الشجرة أييا ماسا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 أمن غير سوء وغضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتنت منهم نفسا فخافوا ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشهد عذ بك باخيك ونجعل لكما ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون ايكوما باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالون فلما جاءهم موسى بايات آيَةٌ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي يَعْلَمُ بِمَا جَاءَ بِهِ الْهُدَى مِنْ عِنَادِهِمْ وَمَا تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةٌ ذَارٌ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وقال فرعون يا أيها الملك ما علمت لكم من اله غيري فاؤكد لي فاؤكد لي اياه ماء على الطين فجعل لي صرحا للعلم اطالع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين فاستكبره وجنوده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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين